بسم الله الرحمن الرحيم وَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا أَسَفَى عَلَى يُوسُفَ وَبِيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُسْنِ فَهُوَ كَظِينَ قَالُوا تَ اللَّهِ تَفْتَأُ تَذْكُرُ يُوسُفَ حَتَّى تَكُونَ حَرَضًا أَوْ تَكُونَ مِنَ الْهَالِكِينَ قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون تسجيلات خالد الإسلامية تدعوكم إلى رحلة مع رياض القرآن لنتنسم عبيره الطيب ونستمع إلى عذب الكلام يحمله إلينا بصوت شجي وحزين الشيخ محمد أيوب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 جاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس مع سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد ثم الرحمن حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ لمْ يَطُمِسْ النَّ إِسُ قَضلَهُم وَلاَا جَ فَبِأَلَِ رَبِّكُمَا تُكَذمَ مُددَّكينَ على رَفَْفٍ خُْر وَعَبَقَرين حِسَان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام ونختم بالدعاء اللهم فاغفر ذنوبنا وتجاوز عنا سيئاتنا اللهم اجعلنا من المقبولين برحمتك يا أرحم الراحمين